الكتاب والكتب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي ينحكي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 والذي نزل من السماء ما بقدر فانشرنا به بلدة ميتة فانشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون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 وإلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم تتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلًا ظل وجهه مسود وهو كظيم، أو ما ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين.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 وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها الا قال مترفوها ان وجدنا اباءنا على امة وانما واننا على اثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون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 وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ العَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءهُ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ عَايةٍ هِلَّا هِيَ أكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَخَذَنَهُمْ بِالعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ دُعُو لَنَا رَبَكَ بِمَا عَاهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ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 فَلَوْلاَ أُنْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقَاتِلِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا أَسَفُونَا تَقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ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 وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلْسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُ النَّبِيَّ وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ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 فاقتَلَ فَالْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هَلْ يَوْضُرُونَ إلَّا السَّاعَةَ تَأْتِيَهُ بَغْتَتَهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْأَخِلَّ أُوَيُومًا إِذْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إلَّا الْمُتَّقِينَ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 قل إن كان لِلرَّحْمَانِ ولَدُونَ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَذَرْهُمْ يَخُوضُ وَيَلْعَبُ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِيُّ عَدُونٌ